يهناك يا قانص حيكمت القناصة وعزامت ورميت تلوع المرصاصة يا ريت من عيني تجم في بلادي نوبا يغني الطير şu akşam ya, zayıfla öne kramadi, amet Yeah, <laughs> yeah, rabie mare tu ما يكث مطلع على الجبال كل مالجته على طرافة الأضالير، وعلى الجبال كل مالجته يكبر يقف مطيل على طرافة الأضالير، مهما خفاه وارف ما يحتج ما ينتبه للغير. में شك في اهلي يوم الجنازه فني ما I'll see you next